بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا ب ك م و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة عن ق ص ة ت ا ر ي خ ي ة هوا س م ه محمد الفاتح عارفينه الي ل فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة الي ل فتح اسطنبول يعني دا ا ل د و ل ة العثمانيه ما وكان المسلمين مش عارفين يوصلوا لاسطنبول أ ب د ا وحواليها بقى خنادق و م ي ة و أ ص و ا ر ر و م ا ن ح ط ي ن ه ا ومستحيل وكل الي ل حاولوا عبر التاريخ معرفوش ا محمد الفاتح د ه الي عنده ثلاثه وعشرين س ن ة هو الي ل فتحها بس ا ل ح ق ي ق ة ا ل ق ص ة لها بدايه وبدايتها أ ن ا مش هحكي إ ز ا ي فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة لكن ه و بعد ما مات أ ب و ه بقى هوا ل ح ا ك م وهوا ل ل ي تولى أ م ر البلاد م م ل ك ة ك ب ي ر ة 23 سنة. ولانه ع د سنة و صغير في السن ف ب د أ ت المشاكل ت ق ط ر جدا حواليه والناس بقى ب د أ ت تتلاعب ب ه ف ب د أ يطلع ا ل و ل ا ة بتوع المدن ا ل م خ ت ل ف ة وعمالين يصيروا مشاكل عشان يستقلوا عنه م ش ك ل ة ك ب ي ر ة وبعدين جيران ا ل د و ل ة بقى و أ ع د ا ئ ه ا مش عارف روما ومش عارف وفين وفين الدول ا ل خ ا ر ج ي ة ه م كمان قالك ده تلاته وعشرين سنه بداوا ل يثوروا ة ب بقى ع د ي ن ل ن ا س ض عليه ي ف ة ا ن ف و س ا ل ل ع ا اخد ف ل و س وتستنزفه و ب د أ و ا كمان ه م ي ص و ر و ا عليه ي ا ن ه ر ب ي د مشاكل بقى مشاكل فالوزير بتاعه قام جايب معاه وعمل معاه ج ل س ة ك ب ي ر ة جدا وقام حاطط كل المشاكل وقاله ل بقى انا ح ر ت ب ل ك اولويات المشاكل عشان ن ب د أ نحل ا ل م ش ك ل ة ا ل ا و ل ا ن ي ة ونسيب الي ل بعديها وبعدين نحل ا ل ت ا ن ي ة وبعدين نحل ا ل ت ا ل ت ة فامراضت عليه محمد الفاتح انا بقى بحكي ا ل ح ك ا ي ة دي كلها عشان الرد الي ل هيقوله اديني خرائط ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة عشان نحط مشروع كبير نشتغل فيه فتتحرك هموم الناس كلها معانا فتتحل المشاكل لوحدها ا ل ع ب ق ر ي دا تلاته وعشرين س ن ة بيفكر كدا يا ج م ا ع ة أ ن ا بحكي ا ل ح ك ا ي ة دي ليا احيانا بيبقى فيه مشاكل كتيره و ي ولو قعدت تحل م ش ك ل ة م ش ك ل ة ا ل ح ي ا ة هتبقى ق ا س ي ة وملهاش ط ع م خد كل الهموم وخليها اهم واحد ب أ ن ك تروح تعمل مشروع كبير أ و ف ك ر ة ح ل و ة أ و حلم كبير وساعتها ه ت ب د أ المشاكل تفك لوحدها اديكوا ا م ث ل ة أ ن ا ومراتي وعندنا مشاكل ك ت ي ر ة في البيت معناش فلوس ومتخانقين و... والولاد ومش عارفه المستقبل والشقه ص غ ي ر ة مشاكل مشاكل مشاكل يلا ن ب د أ نحل مش هنعرف نحل طب نعمل إ ي ه تيجي نحط ف ك ر ة ح ل و ة نتحرك عليها عايزين نحققها قاله هو انا ح ق ض ي عمري كله في حل المشاكل اديني خريطه ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة و ب د أ يتحرك عشان يفتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة و ب د أ ي ع ب ق الناس وروح الجماهير تتحرك معاه وينطلقوا وينطلقوا واذا بالمشاكل ت ب د أ تتحل لوحدها عشان مشاكل مصر تتحل لازم يكون عندنا مشروع قومي كلنا نتحرك عليه لازم تبص على ف ك ر ة ك ب ي ر ة ج م ي ل ة عايز تحلها اوعى يا ج م ا ع ة تقضي عمركم واوعي يا مصر تقضي عمرك عايزين نحل م ش ك ل ة م ش ك ل ة ونفضل عايشين من مشكله ل م ش ك ل ة ابني حلم كبير البلد تتحركله انت ومراتك تتحركوله والله ساعتها ا ل ح ي ا ة ح ي ب ق ا ل ه ا طعم جديد وساعتها فعلا نقول ب س م ة أ م ل شكرا و س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله